الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلة وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلة هذا هو الدرس الحادي والسبعون من شرح الكتاب شاذ العرف قال النسبون سماه سبويه الإضافة سماه شيخنا إيه أيوه سماه الإضافة صح؟ يعني كأنك عضافت الياء المشددة إيه غسم؟ هذا رجل مصري أو سوداني يعني النسب اللي هو النسب يا شيخنا عبارة عن يا زيارة يا مشددة في آخر اللسم مخصول ما قبلها يقول مثلا هذا رجل مصري أو هذا رجل شافعي صح يا شيخنا قال سماسي به الإضافة وابن الحاجب قال النسبة بكسر النون وضمها يعني النسبة والنسبة بمعنى الإضافة طرد اي اضافه طيب تغييرات النسب النسب لو تغييرات يا شيخ في تغيير لفظي وفي معنوي وفي حكمي الاول اللي هو التغيير اللفظي زياده ياء مشدده في اخر الاسم المقصور ما قبله لتدل على نسبته الى المجرد منها منقولا إعرابه إليها صله على الرسول عايزين نفهم الكلام ده يا مولانا اقرا العباره دي عشان جميله جدا يعني يا رب سيدنا الشيخ <تصفيق> النسب لما كنت مثلا كلمه مصر اهي مصر شوف اللي هيحصل مصري مصرجي التغيير اللفظي زيت يا مشددة واخد بال في اخر اللي مكسور ما قبله ده تغيير لفظي صح يا شيخنا طب ليه عملت كده يا شيخنا قال لتدل على نسبته يعني هذا رجل منسوب الى مصر خلاص يا شيخنا ثم قال من قولاً إعرابه إليها، يعني الإعراب كان على الحرف الراء شيخنا التقى الحرف الإعراب ده على حرف الراء إلى الياء هي دي، فتقول هذا رجل مصري، ورأيت رجل مصريا وانظرت رجل مصري، خلاص مولانا، الثاني صيروته اسم للمنسوب، الثاني اللي هو يا شيخنا المعنوي، المعنوي، صار ها اسم للمنسوب. يعني يقول هذا جاء محمد المصري يا المصري او جاء المصري صار اسمه للايه للمنسوب خلاص يعني انت مثلا لو سافرت يا شيخنا في مكان يعني ليس في بلدك يعني يقول مثلا جاء المصري ونا جاء السوداني يبقى صار اسما للمنسوب صح يا شيخنا الثالث اللي هو ايه مولانا اللي هو تغيير الايه ها الحكم يعني معاملتهم معاملة الصفة المشبهة في رفع الظاهر والمضمر بالطراد اسمعني يا شيخنا هذا رجل قراشي ايه هذا يقول يا ولد رجل ها قراشي أبو انتعرف الصفة المشبهة يا شيخنا ولا لا ها يعني لو حضرت تشرحها يا تقوي طيب هذا رجل مبتدأ خبر قراشي صح لا ممكن من خبر ثاني يعني هذا رجل قرشي قرشي ممكن تبقى صفه لرجل. لرجل دي اسمها صفه مشبهه شيخنا صفه ايه مشبهه, مشبهة. الصفه المشبهه تشبه اسم الفاعل لان اسم الفاعل يثنى ويجمع كذلك الصفه المشبهه يثنى وتجمع اسم الفاعل يدل على التجدد والحدوث لكن الصفه المشبهه تدل على الثبوت صح يا شخنة، فكلمة قرشيون أبوه أبو دفاع للصفة المشبهة، فحمدت متغير المعنوي، تغير اللي إيه، فأصبح الناس بدأوا ليس من مسوب أصبح صفة إيه، صفة المشبهة اللي ترفع ما بعدها من باب إيه يا شخنة اللي بفاعل للصفة المشبهة زي ما أقول مثلا مثلاً هذا رجل حسن وجهه فضجوه فاعل لكلمة حسن صح نعم طيب هو ده الاستغير ال... الحكمي طيب كم من يا شيخ ويحدث لثلث اليابي ستة أشياء م. في الآخرين الأول الياب المشددة الواقعة بعد ثلاثة أحرق سواء كانت زائدة كفرسي م. أو المثابي كشافعي فراهية اجتماع أربع ياء يعني أفضل شيخنا شافعي اللي هو الإمام الشافعي رحمه الله إذا أردت أن تنسب رجلا إلى مذهب الشافعي فتقول هذا رجل شافعي طبعا الشافع أصلا فيها مشددة خلاص يبقى نحذف فيها شيخنا نحذف في الياء الأولى المشددة وناتي ياء النسب لكي لا يتشمع أربع ياء خلاص يا مولانا طيب ويقدر حينئذ ان المنسوب المنسوب إليه الياء المجددة للنسب طبعا هي لا لما تتغير يا شيخنا. ما هي نفس الشافعي هي شافعي بس ده تقديرا يعني هذا الحكم تقدير يا شيخ هنحذف يا وناتي بها وفي حقك لم نحذف شيئا بس هنفترض ان الياء الجديده لما اقول هذا رجل شافعي ان ديء النسب والياء الاولى حذفت خلاص يا مولانا كم يا ولهذا التقدير ثمرة تظهر في نحو بخاتي وكراسي سمعنا يا شيخنا؟ بخاتي مفردها بختي والإبل البختية يعني الخراسانية لا. صح يا شيخنا؟ طيب يقول تظهر ثمرة هذا يعني في بخاتي وكراسي إذا سمي بها ما مذكر ثم نوسب إليه فإنه قبل النسب ممنوع من الصرف توجد صيغة منتال جموع نظرا إلى ما قبل التسمية فإن اليامن بنية الكلمة وبعض النسب يصير مصروفا لزوار صيغة منتال جموع بأنسا فهم في قصة ديش يا لا أقول ما فهمتش عشان الناس لن صح يا شخنا أولا إذا أردت أن تنسب إلى الإمام الشافعي الإمام رحمه الله تقول هذا رجل شافعي أي على مذهب الإمام إيه؟ الشافعي. الشافعي حذفت يا الشافعي واتيت بياء النسب هذا تقديرا يا شيخنا حذف تقديري يعني هنقدر أن يا الشافعي رحمه الله حذفت وأتينا بياء النسبة صح ثمرت هذا تظهر فيه شيخنا قال لو سميت رجلا بكلمة بخاتي وإحنا قلنا بخاتي ده مفردها بختي اللي هي الابل الخراسانيه يعني سميت رجل بكلمتين ايه شيخنا دخاتي لاحظ ان دخاتي ده جمع يعني ده صيغه من تال جموع جمع تكسير لان المفرد بتاع بختي هتجمعها تقول ايه دخاتي صح كل جمع تكسير ثالث والف بعد كم حرف يا شيخنا ثلاث أحرف لا ما فيها مشددة بخاتي ثلاث أحرف زي كلمة مصابيح أو قناديل أو تماثيل سبحان الله فلما سميت بها رجلا لبخاتي دي صح انتبه شك. قال مثل إيه كراسي وبخاتي إذا سمي بهما مذكر ثم نسب إليه فانه قبل النسب كممنوع من الصرف ليه لوجود صيغه منتهى الجموع يعني افرض سميت ولدك كراسي اللي هو جمع كرسي يعني وقلت كراسي اه كراسي يا شيخنا الحرف الثالث ا وبعده ايه ثلاث احرف يدخل على صيغه منتهى الجموع فهي ممنوعه من الصرف خلاص لانه هو مسمى بصيغه منتهى الجموع يعني ممكن تسمى ولدك مساجد تمنع من الصرف صح يا شيخنا طيب عندما تنسب اليه وتقولها يعني جاءك كراسي يعني عفوا ايه تنسبه يعني هذا رجل كراسي مثلا او هذا رجل بخاتي تنسبه يعني يبقى يصرف ادي اشوف ليه الياء لا والله يفتح عليك يبقى الياء اللي كانت موجودة اللي هو بخاتي اللي هي موجوده هتحذف ونا اللي الايه النسب فإزاي ما تقول مصري هذا رجل مصري يبى يصرف أظن كذا واضح اشغاله طيب وان سمى به مؤنس فيكون ممنوع من الصرف ولكن العلماء والتانيث المعلون يعني الفرد شقنا سميت امراه بخاتي او سميتها كراسي ساعتها ممنوع من الصرف ليس لانه سيقد مثال جموع لا للعلمه والتانيث يعني ممكن تسمى ببنتك مساجد او تسميها مصابيح هتمنع من الصرف ليست لصقمة الجموع لا للعالمية والتأنيث التأنيث المعنوي صحيح مش اللفظ يا شيخ خلاص يا شيخنا قال والافصح في ناحهم مرمي مما احدى يعيز اذا حذفهما، وبعضهم يحذف الاولى ويقلب واو ولكن بعد قلبها الالف لتحركها وانفتح ما قبلها شوف يا شيخنا كلمة مرمي تقول على الأولى مرمي الكلمة الأولى مرمي قال يا هنا زائدة مش كده يا شيخنا يا شيخنا يا شيخنا ايه يقول الافصح في نحوي مرمي طبعا يا أبدي مشددة برمى مرمي رمى مرمي رمى كذا شخنة، طيب أقولي؟ يا أصلية زائدة، الله يفتح عليهم. قال مما إحدى يا أيه زائدة، في زائدة، ما رمى يرمي، رمى إلى أتقل تقولي المضري يرمي، يعني دي يا, يا شخنة أصلية. لما أقول مرمي أصبحت يا مشددة، يا المشددة دين. في زائدة ويا أصلية، خلاص هتوضح هذا في يا, يا شيخنا هتحذف الياء الزائدة والأصلية يعني يجب حذفهما اللي هو حذف الياء الأصلية والزائدة من تبعي شيخنا رمع يرمي لما يقول مرمي بتشديد الياء يبقى فيها أنا يا شيخنا ياء زائدة وزائدة أصلية عند النسب تحذفهما معا خلاص تحذفهما ايه فتقول مرمي دي دي يعني هذا رجل مرمي تنسبه يعني الرمي يعني صح شيخنا بعضهم يحذف الأولى ويقلب الثانية واو مش عندك مرمي اللي هي الأولى اللي, ويجعل اللي هي السكنة اللي الثانية لما يجعل الثانية تنعتبها مفتوحة يبى فتحت يعني تحركت وفتح ما قبلها فتقلب إيه ألف وبعد ما تقلب ألف الألف تقلب إلى واو فيقولون أي شيخنا مرماوي أقولها ثانية ولا تبع صبورة طيب انتبه يا شيخنا خليك معاي صل على رسول الله سيدنا خلي بالك يا سيد مولانا لما يقول كلمة مرمية مر مرمي بالك يا شيخنا مرمي ذي أصلها رمى هذه رمى يرمي صح الالف أصلها يا بدليل في المضارعة تب بياء. زي ايه زي كلمة تنمو لنا ماشا يمشي صح يا شيخنا فديا ذي ايا أصلية وما رميت, رميت اذا رميت ايوه شوف رميت يعني لما تسنده الى تاء فاعله ترجع الى ايه الى يعني حتى في الالفيه صادفت من هلا طيب فاقول مرمي خلاص يا شيخنا الياء المشددة ديا يبقى فيها اصليه وفيها زائدة اذا اردت ان تنسب الى هذا الاسم تحذف الياء مشددة وتقول ايه مرمي تقول يا شيخنا يبقى الياء الجديدة دي اسمها ياء النسب لكن دي ياء يا شيخنا يا اصليه ويا زائده حذفها امان عند النسب بعدهم قلعت حذف في الاولى اللي هي الياء الساكنه يا شيخنا اللي هو مر مي, مي طبعا الحرف المشدد بحرفين اولهم ساكن والثاني هنحذف الياء الساكنه تمام وننقل المتحركه المتحركه دي تحركت وفتح ما قبلها مش بنقول مر ما أو مرمي يعني إليا تحركت وفتح إيه ما قبلها فتقلب إيه ألف لما تقلب ألف الألف دي لما نجيب ينسب هتقلب إلى واو صح يا شيخنا فنقولها مرموي يبقى شوفه كده أشوف مرم ما ما احنا حذفنا يا شيخنا إليا حذفنا إيه حرف الياء الاولى وابقينا الثانيه اتصارت ايه بعدك كده تنقلب الالف تصغر ايه يا شيخنا مر ما مر... مر... مر... مر... مر... الياء لها تقلب واو تبقى وي, وي. مر... خلاص يا شيخنا فهمتها ولا لسه صعب عليك ها فهمتها ولا لسه هات بعد ال... الوقت انتهى ولا لسه كمل يا ها في نحو حي وطيئ. مما وقعت فيه بعد حرف واحد فشحوا هؤلاءما إلى الواوي إن كانت الواو أصلها وقلب الثانية واوا كطواوي وحيوي اسمعني يا سيدنا طوا وكلمة حيا تقلب الألف هما واوا لأجل يا, يا النسب فطصل يا شيخنا ط و و و كلمه ايه ح و ولما تلحقهم هي الناس بتكسر الواو فنقول يا شيخنا ط و وي ونقول كمان يا مولان ح يا وي صح يا شيخنا احنا ن... هذا الدرس هنأتي بياء مشدده بعد حرف واحد يبقى ثلاثي طب لكن غير يا شيخ نظر مرمي يعني أتينا بياء النسب بعد إيه بعد ثلاث أحرف لا إحنا الآن هنا بياء مشددة بعد حرف واحد يتعين في نحو حي وطي مما وقعت لهلال مشددة بعد حرف واحد فتح أولاهما فتح إيه وردوها إلى الواو إن كانت الواو أصلها وقلب الثانيه واو يبقى شوف كده طا و وي صح يبقى هنفتح الواو الأولى ونكسر الثانية ونأتي بيا النسب صح مش أصل طي وأصل طي أصل شخنة إيه طوية في قاعدة في علم الصرف يا مولانا إذا اجتمعت الياء والواو وسبقت أحدهما بالسكون تقلب ال الواو ياء وتضغن في الياء فتصير طي واصلها ها ط و ي فمتى شخنة استمعت ال إيه الوو والياء آه يعني طي اللي قل قصاي طو يون يا طو وو استمعت الوو والياء وسبقت احداهما بالسكون فتقلب الوو ياء وتضعن ايه في الياء فتصير يا شخنة طي صح يا مولانا؟ اللي يحصل يا مولانا قال إيه؟ أولا بد الأولى تفتح صح؟ وترد إلى الواو إن كان أصلها واو وبعد كده نأتي بإيه؟ بياء نقول إيه؟ فاواوي وكلمة حي نقول إيه؟ حاياوي هات الناسب إلى ما أخره تأمر انتهى الوقت؟ طيب